يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتبوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين في انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت فمنهم من, هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن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 فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وعلى رَبِّهِمْ يتوكلون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 ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيوا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من اللائكة لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ما وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين إن مَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِن يَكُرُ هَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ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 ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم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 تحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فضف ودم لبنا خالصا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 فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون 110. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم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 تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينم لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون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 وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ فَاسْتُ ولنجزين الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون. يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أُوْثَاه وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه نحيي أنه طيبة فلا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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 فمن الضر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف أَلْسِنَتُكُمُ الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن 126. إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ابراهيم كان امتا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنا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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَلِفُونَ إدْعُوا إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُوهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا أَضَلَّ سَبِيلَهُمْ